كان هناك ردية قوية بين شاعرنا الكدادي وصديقه الشهر الهادي نصف الحس الكدادي فقد وجه الشاعر نصف الحسا قصيدة قوية لشاعرنا الكدادي على قافية صعبة أطلق عليها أسرات الطواريق فما كان من الشاعر على الكدادي إلا أن قام بالرد عليها بنفس القوة وإظهار روح المودة التي لا تخلو من التحدي بين صديقين ونترككم مع ردية أسرات الطواريق كلمات عبدالهادي نصف الحسن كدادي أداء الشاعر علي الكدادي قال الذي لقال درين والماص قال الذي لقال درين والماص يدرى جواب لا يجي فيه منقوس لمن تلاطن بحر الأشعار غواص يجدف ويسبح مع هالشعر ويغوص نصف اللي للتماثيل قناص اللي بعسره الطواريق مبخوص لو لوصوا عن واضح الحق مالص يوم ان والد الله يفتر من عقب ذاكم ياندي بي على شاص مجهول لوحة وبالحمل مرصوص يرسي مع كل الملفات محاص سواقه اللي بالمواقف مفحوص مصاك من يجعل الضيق مخلاص عون الدريك اللي من الوقت مقروص علي عسى عقرب نيالي رقص حرًا ضرب الصد غالي ومغص حر ولد حرًا وللحق مفراس شيخ الرجال وحط نصنا على نوس قل لا ترى هدي من الوقت بنقص يرقد على حزم العنادون برنوس تلعب بها بثلاث وانصاص ما جدل لا يفرق يدي ويموس يجذب عمومة جذبة الصيخ للمص بنت عظامة واصبح الحال ممصور من صعب حال عسر قافة على ومن ومن ما شطر الآخر على من صعب حال عسر قافة على ومن كبر الهام شطر الاخر على